بسم الله الرحمن الرحيم سورة ننزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بجنات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأخذكم رأفة في دين الله إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكع إلا زانية مشركة وَالزَّانِيَةُ لا فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ وَلَا تَقْوَ بَنُو لَهُمْ شَهَادَةٌ بَدَوا وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُمْ فشهادة, فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّوَدِقِينَ وَالْقُوَمِثَا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 وَالْخُوَامِثَةُ أَنْغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْ لَا فَضُوَيَ عَلَيْكُمْ وَرَعْمَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إن الذين شاءوا بنفك عصوة منكم لا تحسبوا شرعا لكم بل هو خير لكم لكل مريء منهم ما اكتسب من الإسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لَآمَنَ إِذْ سَمِعْتُمُ الْوَنْ نَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَّ فِيهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاثبون ولولا فضوا الله عليكم ورحمة في الدنيا والآخرة لمثكم la mats fi a fi aذbu a monta loqa وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ absinati ku watakul na bi afu gi ku wata qulu عَظِيمٌ وَالَّذِينَ إِذْ ثَمَّ أَتَيْتُمْ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا فَسُبْحَانَكَ كَذَٰلِكَ بُتَانٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن تُعُودُوا مِثْلِي أَبَدًا قُمْتُمْ مُؤْمِنِينَ ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يعبون أن تشيع الفاعشة في الذين آملون هم عذاب نليم في الدنيا والآخرة والله يعلم و انتما لا تعلمون ولو نافض الله عليكم ورحمه وان الله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ فِي الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَى مِنْكُمْ مِنَ حَدٍ وَإِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يَتَنَاءَى عَنِ الْفَضْلِ مِمَّنْ أَسْعَتَ أَنْ يُؤْنِلَ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُؤَاخِرِينَ فِي سَبِيلِ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُهُمْ لو اينو في الدنيا ولا اخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم يوم تشهد عليهم ال सिने و ايديهم وارجموا بما كانوا يعملون يومئذ يوفيم الودي نوم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات لخبيثين والخبيثون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا آل تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على آنها ذلك خير لكم لحلكم تذكرون فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا مَأْوَى فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَّكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ليس عليكم جناح لن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل المؤمنين يغضوا من بصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكالهم إن الله خبير بما يصنعون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 وَلَا yo badi na z na tawon na lalibboọtingin na aawaba na أو بناء بعونتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو نسائهم أو ما ملك تيمانهم اوي تبعينا غير اولي الربه من الرجال او الطفل الذين لم اوي ويفن الذين لم يظهروا عنا عورات النساء ولا يضربن بارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعَ نَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِعُونَ يَا بَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِمَائِكُمْ كونوا فقراء يغنيكم الله من فضله والله واسع عليم وليستاف في الذين لا يجدونك حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب من مَا مَلَكَ تَيْمَالُكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِينَ رَدْنَةَ حَصُّونًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَتَبَيَّنُوا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَمَّا مَنْ يَكُنْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْنَائِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَكْتُمُونَ بَجَائَتِهِمْ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ الله لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ Al في fiz o jaja at zu jaja touka an na kauka bon’ diion e kwa domen ولا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيع ولو لم تمثص نار نور على نور يهدي من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا ذن الله أن ترفأ ويذكر في اسمه يسبح له فيها سَبِّحُوهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ لَا تُلهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يخوفون يوما تتقلب فيه القلوب ونبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير عساب وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَثَرًا بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عنده je da loha en da fe wats ais wa lo se o esa Aka te vibar lo j yas يوقي سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من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 وإلى الله المصير ألم تر أن الله جزي سعابا يُوَلِّفُ يولف بينه ثم يجعله ركاما فتر ودق يخرج مِنْ من وينفذل من الثماء من زبال فيها من برض فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرثه عمن يشاء يكادُ سَنَ بَوقهِ يَذهبَبُ بِن بَصد يُقَِّبُ اللهَّ اللَلى وََّه إِ فِي ذَلِكَ رَائِبرَةً لؤُلَ بَقُ واللهَّ وَخَناقَ كَُّ دَبَةِ مِ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 إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبجرات والله يهدي من يشاء إلى صراط Wayaقولُuna amanna بllahi wabi was sununi wa akwaana soom may tawallu fariquom miom min badi وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَمُ الْحَقُّ يَاتُوا إِلَيْهِ مُزْعِلِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ Ba bu me tabu aami gowa fuuna a ya iba ana yiwalasuun Bau da i kawo mo mu En nakana إن الله ورسوله ليعكم بين ممو أن يقولوا سمعنا وأطلعنا وعولئك هم المفلحون وَمَن يطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ قُل لَّا تقسموا. O atum ma الله en mauwa تعملون قل اطيعوا ta malu O lawe o ngoawa atui otu Fee tawalagu faendaba وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا أَنَا رَسُولٌ إِنَّ الْبَلَاغَ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي لا يستخلفن لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي نتضو لهم ولا 1. خفيم أمن 2. يعبدونني لا يشركون بي شيئا 3. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Wa aọtsọọ te weọzake Waụi ọụwa sunla alaọtorro aamu lataịban nalazi na kafarọọ jinnzi na finla rub وَلَا بَيْعَ فِي الْمَضْبُطِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَثْفِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل طلوات الفجر وحين تضؤم وحين تضؤون ثيابكم من ضوء ومن بعد طلوات العشاء ثلاث أوراة لكم ليس عليكم ولا عليهم جناع بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لا ينتظر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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَضْرِبْنَ جَوْرًا كَأَنَّهُنَّ لِبَاسٌ لك لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ هو أن يستعففنا خير لهم والله سميع أليم ليس على نعم حرج ولا على العرش حرج ولا على المريض حرج Wa fosinkomu ta kojumen bonyotikomo ao bonyoti abakom ao bonti aba inkomu ao bonyoti omba tekomo ao buoti e أو ب إخوا kom أو buyoti aqwaatiقوم أو بyo ماام ق أو بyo kom أو بyo kom أو بyoti أwa kom A boo tehonya tekomo ao memara to mafa te a ao froịkum Da se a فَإِذَا nza بُيُوتًا فَصَلِّمُوا bonyota Fa demo a Fose konta iigatamennde la immobilọkata Kaza nekayo bagi no voi o انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستفسروا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 ان الله غفور رحيم لا تنجئ دعوا و دعاء ارضوني بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون على مريئا تصيبهم فتنة ويصيبهم حذاب نليم ألا إن لله ما في الثماوات والأرض وَد يَعْلَمُ م تُعَلَ وَيَوْمَا يرَجَأونَ إِلَ فَيونَِّئُهُم بِمَا عَامِدُ واللهَّابُ بِكُلَ شَي إِ عَلَ